سبعة، استمع إلى العبارات واعدها ثم اكتبها في دفترك فن الخزف التركي معرض المصنوعات اليدوية فن الخط العربي فن الأبرو فن التزهيب فن تجليد الكتب